اولم يروا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يؤمنون فاتدى القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله واولئك هم المفلحون وما آ ت ي ت م مردبا ليرضو في اموال الناس فلا يرضو عند الله وما آ ت ي ت م من ز ك ا ة تريدون وجه الله ف أ و ل ئ ك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم ي م ي ت ك م ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء